الحا ضحكت لي لما بلتا حصريا على اول مره لي يا صاحبه بعد الكلام ما بيننا والوقت اللي فات اكتشفت اني مالك قلبي السعاده بجد شفتها في عينيكي حاجات كتيره فعلا بتقربني ليكي زي ابتسامتك البريقه على وشك الجميل انا لما بصيت للقمر فكرني بيكي لون عينيكي خلى قلبي ضغط عالي محد غيرك في الحياه عندي غالي بجتب اشكر النصيب اللي خلك يوم حبيب وعن يوم تيجي خليك عشاني يا حب احس وادخلا في يوم عشاني يا فرحين كتب علي انا في مكاني حياتك انت دي الغرابة قبل منا كان ظلام كنت عايش والسلام جوا في زماني عايز اقولك ان انا الجن انت بيكي حبيبتي بكره تعرفي انا ليه شريكي وما ما يحصل بينا مر اي شيء حكون امن دار وسند افضل حميكي اوعي ما تسيبيني لو شويه اتعودت انك تبري قصاد عينيي روحي فيك تعليت وقلبي بال حبيبتي انت وربنا اجمل هديه دون عينيكي خلى قلبي ضغط عالي محد غيرك في الحياة ده عندي غالي بجد بشكر النصيب اللي خلك يوم حبيب وعني وع يوم تغيب خليك عشاني يا حب أحس واتخلا في يوم عشاني يا فرحين كتب علي انا في مكاني حياتك انت دي الغرام قبل منها كان ظلام كنت عايش والسلام جوا في زماني بواحد ميل حتتاني يا hope على موقع دي جي كيمو